الله الذي يُوسِلُ الر حَفَةُث سَحابَ فَيَدَسُطُوه في السَّم فَيَدَسُطُوه في السَّمِكَل فَيَش وَيَجعَهُ كِسَفَ فَتَرَلودِقَ يَخُْرج مِنْ خلِلَالِ فَإِذاَا صَابَ بِهِ مَْشاء مِنْ, يشاء من إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحب فانظر إلى لرحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير